إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئن نور الله بأفواههم والله متنوره والله متنوره ولو كره الكافرون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 كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أهوا صارى الله قال الحواريون نحن أهوا صار الله فأمن وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا Wielu z nich nie ma w tym